الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله أما بعد معنا اليوم السؤال الثالث والثلاثون من أسئلة الأجوبة المفيدة يقول فيه السائل ما رأيكم في كتاب القطبية وهل تنصح بقراءته وهل كتب الردود من منهج السلف رحمهم الله فأجاب الشيخ زال الله خيرا بما فتح عليه من قول الحق بارك الله فيه <تصفيق> كتاب أقول بارك الله فيكم كتاب القطبية هو اسمه القطبية هي الفتنة فاعرفوها الكتاب لم يفصح المؤلف عن اسمه ولكن قال بقلم أبي إبراهيم ابن سلطان العدناني الكتاب ألف في بدايات ظهور فتنة القطبية نذكرنا أن القطبية نسبة إلى سيد قطب وسيد قطب هو مجدد فكر الخوارج في هذا الزمن لذلك تجد جميع الخوارج في هذا الزمن يعظمونه ويحترمونه ويحبونه ويوادونه ويعادون عليه مع أن الرجل عند الكثير منهم منحرف عقائدهم بعضهم يخالفه في الأسماء والصفات بعضهم يخالفه في غير ذلك من قضايا العقيدة لكن لا يهتمون لهذه القضية بما أن أصلهم الذي اتفق عليه واحد وهو تكفير الحكام المسلمين جميعا وتكفير الأجهزة الأمنية كلها وتكفير كل من اشتغل في دائرة حكومية وهلما جرى في قضايا التكفير فبما أنهم اتفقوا معه في هذا الأصل جعلوه إماما لهم فيه واتبعوه عليه فصاروا يقالون ويعادون على ذلك هؤلاء لا يثني على سيد قطب ويدافع عنه إلا أحد رجلين إما أنه قد تلوث بفكره فأخذ يدافع عنه ويذب عنه لا, دفاع لا من أجل الدفاع عن الأصل الذي اجتمعوا فيه أو رجل آخر هو جاهل لا يعلم شيئا لبس عليه بأنه رجل شهيد وقتله مجاهداً وما شابه فأخذ يدافع عنه عاطفة جاهل والجاهل عدو نفسه كما يقال فربما يصدر منه ما يهلك نفسه وهو لا يشعر لأنه جاهل وهذا ليس عذر الله يجب عليه أن يتعلم على كل حال فسيد قطب هذا محنة يمتحن به ويعرف به القطبي من غير القطبي فإذا ذكرته عرفت كما يمتحن اليوم أيضا القطبيون يعرفون برؤوسهم سامة بن سليمان علوان سعودية الآن خالد الراشد سفر الحوالي بالعزيز العزيز هؤلاء الموجودون حاليا من رؤوس القطبية غيرهم كثير لكن المهم الآن أن هذا الكتاب كتاب القطبية ظهر في بداية فتنة القطبية وظهورهم كانوا يعملون بالخفاء ويبثون سمومهم بالسر حاربهم العلماء الذين عرفوهم مثل الشيخ ربيع بن هادي مثل الشيخ أحمد النجمي ومثل الشيخ الألباني ومثل الشيخ مقبل الوادي حربهم على هؤلاء قديمة وكتبهم كثيرة وأشطتهم كثيرة وإزاهم الله خيرا لكن هذا الكتاب كان له أثر عظيم في ذاك الوقت انتشر بين الناس وفضح القوم وكشف حقيقتهم بالوثائق وثق كل شيء هذا الذي يميز ردود الحق عن ردود الباطل أنك تذكر بالدليل قوله كذا في صوتية كذا أو في كتاب كذا ثم تبين الحق في ذلك بقال الله قال رسول الله ومنهج السلف الصالح انت هكذا يكون الرد هكذا فعل صاحب الكتاب فكشف القوم وبين حقيقتهم فجن جنونهم وصارت ضجة عظيمة على هذا الكتاب في ذاك الوقت وما فيه حق اقرأوا كما قال الشيخ نعرض ما فيه على الحقائق نرجع إلى الوثائق التي ذكرها وثائق صحيحة نعرض الكلام الذي ذكر من قبل هؤلاء الرؤوس على الكتاب والسنة ومناج السنف الصالح قضية سهلة لكن ليست بهذه السهولة عند أهل البدع يحاولون التوين يحاولون المكر والخديعة يحاولون غش الناس هذا شغلهم نهار. لكن الله سبحانه وتعالى يفضحهم في النهاية والعاقبة للمتقين هذا الكتاب من الكتب التي فضحت القول. كذلك في زمننا هذا كتاب القصة الكاملة أنصح به أيضا فيه حقائق وفيه أشياء أكثر من كتاب القطبية لأنه جاء متأخرا عنه في كتاب مكشفت بشكل أكبر وأوضح أما قضية الردود ما الذي أغاضى أهل البدع من الردود؟ ما كشف حقيقة القوم ووضح غشهم وخيانتهم للأمة إلا كتب الردود لذلك اغتاظوا جدا منها وصاروا ينفرون عنها ويحذرون منها لأنها فضحتهم والردود هذه موجودة في كتاب الله ربنا تبارك وتعالى رد على شبهات الكفار في كتابه رد النبي صلى الله عليه وسلم على شبهات الكفار ورد حتى على شبهات بعض أهل البدع قبل أن توجد ورد علماء الصحابة رضي الله عنهم على أهل البدع ورد التابعون واتباع التابعين وألفت الكتب في عهد السلف رضي الله عنهم في ذلك كتب كثيرة ذكر الشيخ بعضها في الجواء في الردود وما زال السلف على ذلك وما أنكر أحد منهم هذه الطريقة بل الكل يؤيد لأنها هذه من الجهاد في سبيل الله الردود من الجهاد في سبيل الله بشرط أن تكون ردودا علمية مبنية على العلم مبنية على الدليل لا كما نراه اليوم عند كثير من الشباب ردود جهل في جهل إلا مراحب ربي ما هكذا يكون الرد إذا أردت أن تنصر الحق انشر ردود العلماء واسكت بس انت لا تشعر في الباطل الذي تنشره أنت ربما تريد نصرة الحق فتنصر الباطل بجهلك وانت لا تشعر ويتخذ أهل الباطل كلامك حجة للطعن في منهج أهل السنة وهذا الموجود الآن على انترنت فاحذر بارك الله فيك لا تخبص خلاص اكتفي بنقل كلام أهل العلم ما عايش بكلام كلام أهل العلم كلامك أفضل يعني والأهل العلم كتموا الحق كما يقول أهل البدع وأنت جئت تظهره هذا يساعد ظن بأهل العلم وإحسان ظن بنفسك فلذلك أنا أنصح الشباب أن يكتفوا بنقل كلام أهل العلم إذا أرادوا أن ينصروا السنة وأن ينصروا منهج أهل السنة وأن لا يكون الواحد منه معول هدم من للسنة وهو يظن نفسه ينصرها فيتخذ أهل البدع كلامه وتصرفاته حجة لهم في محاربة أهل الحق هذا ما عندي في هذه القضية ونسال الله لي ولكم التوفيق والسداد